وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأقوا إلى الكنف ينشر لكم ربكم من <سؤال> وقو <وه> إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم من <تصفيق> <تصفيق> That يُحَمّ أَيْقَاو <تصفيق> وَيُحَمّ رُقُود وَنُقُل لو يق قانون ربكم ان لم بما نذتم تذعثوا عام ما <تصفيق> اذا انهم ان يظهروا عليهم يرجمكم او يعيدكم في ملتهم يَرج موكُم أَ يريدوكُم فيمَِّه وَلَ تُ